ولكل درجات مما عملوا وما ربك براجل عن ما يعملون وربك الغني ذو رحم انشأ يعذب قوم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذريات قومنا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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ما ذرأ من الحرف ولنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله